Shisham, Shisham, Shisham, Shisham, Shisham, Shisham, Shisham my Shisha, Shisha daughter. انقل العشود تجل الذي كن مصر يستجدا من الرحمن رحمان حسب حالتي نذاتا في عروشهم في شجن ما يا فالنصر يستجد من الرحمن حسب استعداد نذات الجيوش كلها فتلك عراة شجاعين. وطئ العدو ترابها ترابها فالنظر يقضي على العدوان العدوان العدوان تتبال تسامقا تسارب أخران وعلى المسرار والإيمان عاشوا على قناة الانتبال أعدة إن نفس قهرتهم بالطهران فالعن والثاريخ يشهد أنهم أهل الزقا والبس في الحدان لجم المساجد فاستقاموا سيرة وتعودوا الإخبات بالرحمة والرحمة المعليا للهاج وانبروا يتتاغقون إلى برسان إن المآزن لا تخطر رأسها وهلالها للرأس ليس الله أكبر قردوها وشرارها هل ينحن المقتاة بالإيمان؟ مالي على الأحذاء والنظارين متقلب النظارات والقفطانين لا أنتقي بالشر حتى أنثني لأعود بالحسرات والأحزانين مالي على الأحذاء والنظارين. تقلب النبضات والخفقان لا ألتقي بمن حتى أموتني تعود للحسرات والأحزان في ناحية يواجه خاطري وهم من السجانين الأشجال خبرني تفين لأجه العينان يتسابق المدينة والترسل في نشر الذي قد صار قتل وتشريد وهك محارم وضم صب على بني الإنسان والمسلمون كأنهم في هجعة لا يحفلون بواسر الحدثان يتسمعون وينظرون ولا ترى أطردونهم كالصم والعميان يا ويحكم يا نفسيون ألم تهو ما حل بالأشياء والمجدان هدمت مساجركم وراء حمامها ومدينة صارت بلا حيطاني هدمت مساجركم وراء حمامها ومدينة صارت بلا حيطاني دول كثير عزائي والصياط لكن هات الذي معي ان شاء شش شش شش شش ان فتح الكفر ولا يوم السباح مواطع الأفراد وتوتغضها أولئك مثيرهم جرعة حجمتهم على ششاني إن استحاد الكفر ولا وانتهى. يوم السباح ما صل الأفاضل ولا سوق لقاه هنا إما فيهم جراء هجمتهم على الشياطين. رض العقد عقبى دولتين درجت على الإطاع بالجيران <تصفيق> حمتت فسادا للبلاد والسيطر والسيطر والجبروت والطبيان <تصفيق> وضوت في عبادة ربيها ومضت دين كرابة الإنسان دعمت بلاد المسلمين بلادها بالإبس والتضليل والبهتان ومضت تؤكد زورها بجيوشها وتؤكد المهتال بالإيراني تصمد فاصمد اقشاشان وانظر مضفرا وخرجوا الظلم والعدوان ولا سوف يوقع من مطير عليهم ما دم انتصرفعا من قرانهم والنصر من عند العادلون اسنن فضل المهين بارئ الاكوان سينسم نصر المؤمنين بفضله ويذلي أهل الشور والكفراني سيتم نصر المؤمنين بصدره ويذل أهل الجور والكفران سيتم نصر المؤمنين بصدره ويذل أهل الجور والكفران سيتم نصر المؤمنين بصدره ويذل أهل الجور والكفران شجا